اردت من هذه الموعظه ايقاض القلوب ايقاض القلوب من سباتها وزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها اردت من هذه الموعظه ان يزيد الصالح في صلاحه وان يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل ما مات لقد رايت الحياه تمضي مسرعه ومعظم اهلها في غفله ناس ياتون واخرون يرحلون ارحام تدفع وارض تبلع والناس غافلون ولا يستيقظون الا عند معاينة الموت وسكراته احبتي ان الحياه على ظهر هذه الحياه ملقوطه محدوده وستاتي النهايه حتما فيموت الصالحون والطالحون ويموت المتقون والمذنبون ويموت الابطال المجاهدون والجبناء القاعدون يموت اصحاب الهمم العاليه ويموت التافهون الذين لا يعيشون الا من اجل شهوات الفروج والبطون قال الله جل في علاه كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقه الموت ستموت نعم ستموت انها الحقيقه التي نهرب منها دائما انها الحقيقه التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتالهين انها الحقيقه التي شرب من كاسها العصاة والطائعون بشرب من كاسها الانبياء والمرسلون قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف امتا فهم الخالدون كل باكن سيبكى وكل ناعم سينعى وكل مدخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى اعلم راك الله انه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ان من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا اعلن بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة اعلن بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة فالكل سيموت فالكل سيموت انه الموت اعظم المواعظ وابلغها وهو اول خطوه الى الاخره فمن مات قامت قيامته قال صلى الله عليه وسلم القبر اول منازل الاخره فدارنا امامنا وحياتنا الحقيقيه هي بعد موتنا اين الاكاسره اين الجبابره والعتاه الاول اخذ اموالهم سواهم والدنيا دول ركنوا الى الدنيا الدنيه وتبوء الرتب السنيه حتى اذا فرحوا بها سرعتهم ايد المنيه انما اعظكم بواحده كم ظالم تعدى وجار وما راع الاهل ولا الجار اين من عقد عقد الاصرار حل به الموت فحل من حليه الازرار فاعتبروا يا اولي الابصار خرج المغروب من الدنيا ما صاحبه سوى الكفن الى بيت البلا والعفن آه لو رايته قد حلت به المحن وتغير ذلك الوجف الحسن أفق من سكرتك أيها الغافل وتحقق أنك عن قريب الراحل يا سالكا طريق الغافلين ويا راضيا بطريق الجاهلين متى ترى هذا القلب القاسي يليم متى تبيع الدنيا وتشتري الدين ليت شعري بعد الموت أين تذهب رحم الله من اعتبر وتأثب ليت شعري بعد الموت أين تذهب رحم الله من اعتبر وتأكد اني سالت التربه بعد ما فعلت بعد وجوه فيك متعبره فاجابني صيرت ريحهم تؤذيك بعد روائح عطره واكلت اجسادا منعمه كان النعيم يهزها نظره لم يبق غير جماج من تعبث بيض تلوح واعظم مخره اين الحبيب الذي كان وانتقل اين كثير المال وطويل الامل اما خلا كل في لحده مع العمل اين من تنعم في قصره اليس في قبره نزل افق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك تذكر هجران الاقارب وتذكر انما اعظكم بواحده را احدكم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف انت قال ندمنا على امر عظيم نعلم ولا نعمل وانتم تعلمون ولا تعملون وانتم تعلمون ولا تعلمون والله لا تسبيحه او تسبيحه او ركعه او ركعتان في صحيفه احدنا احب الينا من الدنيا وما فيها اين اثر المواعظ اين اثر المواعظ والايات في قلوبنا اين اثر كلام الرحمن في حياتنا اذا جاء الموت لم يغني عن المرض ما كان فيه من اللذات والنعم يا ابن العشرين كم مات من اقرانك وتخلفت يا ابن الثلاثين ادركت الشباب فما تاسفت يا ابن الاربعين ذهب الصبا وانت على اللهب قد اكف يا ابن الخمسين انت زرع قد انا حصاده انت زرع قد انا حصاده لقد تنصبت المئه وما انصف يا ابن ال60 هيا الى الحساب فانت على معترك المنايا قد اشرف يا ابن ال70 ماذا قدمت وماذا اخرت يا ابن السبانين لا عذر لك فقد اعذر والله واقسم بالله من حمل نعشنا اليوم سياتي يوم ويحمله على الاكتاف ومن دخل المقبره زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها ومن عاد الى بيته اليوم سياتي يوم ولن يعود تفكروا احبتي وتيقنوا تفكروا احبتي وتيقنوا ان الموت حق لا بد منه ان الموت حق لا بد منه